قولوا هنا العام العام عرف في اللغة بأنه هو الشامل والعموم هو الشمول العموم هو الشمول تقول عممت زيدا وعمر بالعطاء أي شملتهم إيش بالعطاء شملتهم بالعطاء وكذلك عممت جميع الناس بالعطاء أي شمل جميع الناس بالعطاء هذا معنى العام من جهة اللغة، أما من جهة من جهة الاصطلاح، فهو ما عبر عنه مؤلف بقوله هو ما عم شيئين فصاعدا العام هو ما عم شيئين فصاعدا. فقوله ما هنا أي لفظ لفظ عم شيئين، وقد تكون موصولة بمعنى الذي، فيكون المعنى العام هو الذي عم شيئين فصاعدا، والذي عم شيئين. فصاعدا قوله شيئين خرج بذلك ما دل على واحد كالعلم ما دل على واحد كالعلم فهذا لا يدخل مسمى العام لماذا لدلالته لدلالته على الفرد ونحن نريد العام الذي يشمل اكثر أكثر من فرد قوله شيئين فصاعدا قالوا خرج بهذا القيد خرج بهذا القيد المثنى النكره في سياق في سياق الاثبات المثنى النكره في سياق الاثبات مثل ماذا مثل رجلين تقول عندي رجلان عندي رجلان فهذا نكره مثنى نكره في سياق في سياق الاثبات فالنكره المثنى النكره في سياق الاثبات لا يدخل في مسمى العموم لماذا لانه لا ندرس تحت هذا التعريف بخلاف النكرة بخلاف النكرة في ايش المثنى النكره في سياق النفي فهذا هذا يعم كما لو قلت لا رجلين في الدار فيعم ولا يقتصر على وليس كنكره في سياق الاثبات ليس كنكره المثنى في سياق الاثبات قال فصاعدا وقوله فصاعدا هنا أراد به خروج ماذا؟ الأسماء المحصورة والمعدودة كقوله خمسة وعشرة فهذه الأسماء المعدودة هذه أشياء محصورة ونحن نريد في العام لا يكون محصورا فقولنا خمسة هذا محصور في إيش؟ في أعداد الخمسة محصور في اعداد خمسه والعام يريد الا يكون محصورا بعدد معين ليشمل الجميع ليشمل الجميع أو يشمل الأكثر فقوله فصاعدا هنا خرج به الاسماء المعدوده هذا هو تعريف المؤلف ثم قال من قوله يعني ماخوذ من قوله عممت زيدا وعمرا بالعطاء وعممت جميع الناس بالعطاء هذا ليس المراد به العام الاصطلاحي الذي اراده المؤلف لكنه محمول على العام اللغوي الذي هو بمعنى الشمول. فقوله مأخوذ من عمم يعني كأن المعنى الاستلاح العام مأخوذ من هذا المعنى اللغوي فقولهم عممت عمرا بالعطاء فلو قال المؤلف وأما العام باللغة فهو الشامل ومنه قوله عممت زيدا وعمر بالعطاء أو عممت جميع الناس بالعطاء لكان احسن ففي كلامه هنا ايهام وعدم ترتيب. بين التعريف الاصطلاحي والتعريف اللغوي لأن المعروف عادة في التأليف أن يقدم ايش ان يقدم التعريف اللغوي على التعريف الاصطلاحي لأن التعريف اللغوي هو الاصل التعريف اللغوي هو الأصل والاصطلاح هو ناقل لهذا التعريف من كونه لغويا الى كونه اصطلاحيا طيب هذا التعريف انتقده, انتقده بعض الاصوليين انتقد بعض الاصوليين هذا التعريف وقالوا إنه غير مانع وقالوا إنه غير مانع والمعلوم من صنيع اهل العلم فيما يتعلق بالحدود والتعريف أنهم يقولون لا بد لصحة التعريف أن يكون جامعاً مانع ومعنى جامع أي يكون حاويا لمفردات هذا التعريف جميع ومعنى كونه مانعا أن يمنع دخول غيره فيه أن يمنع دخول غيره فيه فبعض أهل العلم قالوا إن هذا التعريف لا بأس به جامع إلا أنه غير مانع لدخول في غيره فيه ما هو هذا الغيب؟ قالوا لدخول لفظ زوج وشفع لدخول لفظ زوج وشفع ومعلوم أن الزوج وشفع هنا دل على شيئين دل على شيئين الشفع والزوج ومع ذلك لم يقل أحد من أهل العلم إن الشفع والزوج من باب العموم، مطلقا لم يقل أحد بذلك وقال مؤلف هنا ما عم شيئين فصاعدا يفهم من دخول لفظة الزوج والشفع. ولذلك من هذا الباب انتقد بعض العلم هذا الاختيار للمؤلف واختيار المؤلف هنا اختيار قلة من الأصوليين اختيار قلة من الأصوليين وسيأتي إن شاء الله الاختيار الثاني الذي عليه جمرت الأصوليين فيما يتعلق في حد العام وعندنا قاعدة عند الأصوليين يعبرون عنها كما ذكرنا الأصليين وغيرهم أن التعاريف لا بد أن تكون جامعة مانعه لكن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه الرد على المنطقيين وغيره قال إنه لا يمكن أن يوجد حد جامع مانع مطلقا لا يمكن ما من حد إلا ويدخل عليه وإنما المقصود من الحدود الأغلب المقصود من وضع الحد أن يكون اغلبيا أما أن يتفق بأن هناك حدا جامعا مانعا من كل وجه فهذا فهذا يستبعد قال بعض اهل العلم لا بد أن نضيف على كلام أبي المعالي هنا زيادة وهي قوله بلا حصر فيكون التعريف هو ما عم شيئين فصاعدا بلا حصر ما عم شيئين فصاعدا بلا حصر وقوله بلا حصر لأجل أن يخرج إيش الأسماء المعدودة كما ذكرنا سابقا لأنها أشياء, أشياء محصوره طيب بقي معنا الآن التعريف المختار أو الذي اشتهر عند الاصوليين فيما يتعلق بالعام يقولون هو كلام مستغرق لجميع ما وضع له دفعة بوضع واحد بلا حصر يقولون هو كلام مستغرق لجميع ما يصلح له دفعه بحسب وضع واحد بلا حظ وهذا التعريف هو الذي عليه جماهير الاصوليين هو الذي عليه جماهير الاصوليين وهو المختار وهو المختار فقوله كلام هنا اخرج به ما ليس بكلام كالفعل لأن الفعل ليس من باب العام ولا يؤخذ العام من الفعل وكذلك أيضا التقرير فالتقرير أيضا لا يدخل في مسمى العام كلام مستغرق لجميع ما وضع له خرج بذلك ما لم يكن مستغرقا لهذا الجميع ككلمة بعض بعض الناس فبعض الناس هنا كلام لكنه غير مستغرق لجميع ما وضع له فلو قال الناس لكان مستغرقا لجميع الناس وقوله بحسب وضع واحد أخرج بذلك المشترك المشترك اللفظي مثل ماذا مثل قولنا العين فالعين هنا مشترك لفظي يدل على معان متعددة فيمكن أن يراد بالعين الجارحة يعني العين الباطرة ويمكن أن يراد بالعين الماء ويمكن أن يراد بالعين الجاسوس فهذه معاني مشتركة في لفظ في لفظ واحد، فتكون هذه داخلة في التعريف ليست داخلة. لماذا؟ لأننا نقول بحسب وضع واحد، بحسب وضع واحد. والعين هنا لم توضع لشيء واحد، لم توضع لشيء واحد. ولا يمكن أن نقول ان العين هنا تشمل جميع ما وضعت لها، يعني تشمل عين الباطرة أو تشمل لا يصح لأنه إذا قلنا العين حق العين حق فهنا ان قلنا ان العين عام يشمل الجميع ما وضع له بغير حد واحد فحين اذا نقول العين حق يعني العين الماء حق والعين الباصره حق والعين التي هي النظره حق وهذا ليس بالصحيح لذلك وضعوا هذا القيد فقالوا بحسب وضع واحد وأما قولهم بلا حصر هذا معروف ليخرج ايش يخرج اسماء العدد لانها محصوره لان اسماء العدد محصوره ومهما وضعت من أسماء العدد فهي محصوره ومرادنا من العام الا يكون الا يكون محصورا بعدد معين